Боктуть. 2 шар. Хамсата ашар. Плоди та продукти харчування. Афімар вельмава я. Я маю полуницю. معي حبه فراوله معي حبه فراوله يا مايو كيوي ودينيو معي حبه كيوي وشمام معي حبه كيوي وشمام يا مايو pomaranshu i grapefruit معي برتقاله وحبه grapefruit معي برتقاله وحبه جريب فروت يا ماي يابلوكو اي مانجو معي تفاحه وحبه مانجو معي تفاحه وحبه مانجو يا مايو بانان اي اناناس معي موزه وحبه اناناس معي موزه وحبه اناناس يا рублю салаты с фруктов انا اعمل سلطه فاكهه انا اعمل سلطه فاكهه يا ем гренку انا اكل قطعه توست انا اكل قطعه توست يا ем гренку з маслом انا اكل قطعه توست مع زبده انا اكل قطعه توست مع زبده يا ايم جرينوكو زماسلوم اي جيموم انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى يا ايم ساندويتش انا اكل ساندويتش انا اكل ساندويتش يا يم ساندويتش ز مارغارين انا اكل ساندويتش بالمارغرين انا اكل ساندويتش بالمارجرين يا يم ساندويتش ز مارغارين اي بوميدوروم انا اكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم انا اكل ساندويتش <Iím todreto> بالمارجرين والطماطم. нам потрібний хліб і рис. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. нам потрібна риба і біфштекс. نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. نحن محتاجين بيتزا وسباغيتي نحتاج الى بيتزا ومكرونه سباغيتي نحتاج الى بيتزا ومكرونه سباغيتي شو нам ще потрібно ماذا نحتاج زياده على ذلك ماذا نحتاج زياده عن ذلك нам потрібна і морква, і помидори для супу. Нахтажу іля жазар ватаматим лісьшороба. Де супермаркет. Айна супермаркет? Айна супермаркет? в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.